تمت ابقى فتى عذبا ينادي نجم السماء تمى فؤادي ما من انيس اشكو له مر علينا هل لنا ليه ان حبيبا يكمل ديني يروي حنيني قال أبي قد آنذاك ذات التقى كنز أتاك فاثفر بها تربت يدها حتى متى أبقى ينادي عزبا يناجي نجم السماء هامى فؤادي ما من أنيس ربي تعالى خلقا كريما حقلا جمالا العين منها تقضي حياء والوجه منها نور تلالا ارنو اليها فتقر عيني أضغي اليها فيزول حزني انت عني أشتاق قربا أو تدن مني أزداد حبا معها سابني بالحب داري معها ساجني حلو الثماري قال أبي قد آنذاك ذات التقى كنز اتاك فاثفر بها تربت يدها يا, يا قوم رفقا بالزوج لطفا لا ترهقوه. كمًّا إن الزواج قد صار همًّا قطن الشباب فاختار عصفًا إن الغلاء زاد البلاء والخلق ساء والطرق عفّا يسر المهور طول الدهور للود ابقى والعيش اصفى إن الحياه بالحب تبنى فالحب أسمى والحب أوفى قال أبي قد آنذاك ذات التقى كنز أتىك فاثفر بها تربت يداك عزباً يناجي نجم السماء هم فؤادي ما من أنيس أشكو له مر العنى هل آني أن ألقى حبيباً يكمل ديني يروي حنيني ادانا ندى لا تنطق تربت يدا